موقع رياض القرآن يقدم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 نستكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدا بعد إبجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنار إلَّا تَأْمُرُنَّا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَلَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرَدُ النَّدَاءَ كفروا وجعلنا الأغلال في أعقاب الذين كفروا وجعلنا الأغلال وجعلنا الأغلال في أعقاب الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟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 تقربكم عندنا زلفا إلا من إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون بما عملوا وهم في الغرفات آملون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط النزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو